أذذبين بين ذلك لا إله لا ولا إله لا أذذبين بين ذلك لا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا الله فلن تجد له سبيلا